بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قدمت لكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله